لانك تكون ت على فتنه وانت لا تعلم انها فتنه فمع ان تكفل الفتن اول صديق لفوق النفس للمخالفه كان م الاعتصام بالله وتستنبط ف اليه ان هي الا في من تشاء تدري بها من تشاء وتغني بها من تشاء أ ن ت ولينا فاغفر لنا و ارحمنا و أ ن ت خير الغافرين سال موسى عليه السلام ربه من ف ج أ الاولو هكذا وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب الجهنم اللهم اني اعوذ بك من عذاب الحبر اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ويوجدك ي ف ت ن ة النحيا والممات وقال صلى الله عليه وسلم من أ ر د ت لعبادك ف ت ن ة ب تقضي اليك غير م س ت و ن اللجوء الى الله سؤال معاذ الرسل والحبيب يصيح ح سنن سنه واختصار ا ل س ن ة صححه ا ل أ ل ب ا ن ي و ن على سنه وعليه الرحمه بعد فحم الجبن وسؤال الله عز وجل العلم بالشرع والثقه بالدين من أ ك ب ر الموانع والحواجب التي تمنع ا ل إ و ث ا ن من الوقوع تلك في و الفتن ل ا لن يرها الا عاونه م ا إ ذ ا أ ث ر ت عرفها كلنا م ا ل آ ن القع في كذا مشكله تحتاجنا تصوير شرعي تثبيت لمكان معين ا ر ب ت ت وجدت تبدا الفتنه دون مؤيد ودون معارف و ت د و ن ا ل م ش ك ل في غ ذ ى عن الشباب لو رجعت الى الراسخين في العلم من العلماء ا ل م س ت ه د ي ن ممن نعرف عنهم ص ح ة المعتقد و س ل ا م ة المنهج اذا قالوا سيلا انت تراه ن و ع من انواع ا ل خ ن ي ع وضرب من د ر و ب العزم هو الله كله الطبيب ا ل ط ر ي ق بجمع ولن يريد الان تحقيق لا تريد ان تحققه لما ابتلى الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ العثيمين عبد الخليج الاولى بفضلاه فجلنا وقاموا في القيامه وفعلوا فيهم واذا للشباب قائمين لهم بعد سنوات ع د ي د ة يستدلون له ب ا ل أ م ر إ ذ ا أ ق ب ل ت ا ل ي ه م ة ل م يرها الا عالي اما ل ي انبرك عرفها س ل ما كل من الاله ان يخرجوا في الفتن ولعند الحديث في كتاب رفع ا ل أ س ا س ي ن في أ ل ا ل ص ر ط ي ن يرتفعوا به في سحاب معلم وسكان ا ل ف ت ب متى يجوز الدخول على الطراطين ومتى يصطح ومتى بذلك ا ل م ه ب حكى عن رجل عام وثق فيه الحاكم وناداه وقال له اذن لنا في فلان وفلان هذا انا جرفت شوقي بخبزه ج ا ك ف و ي وذاك ف ل ا فقال له هذا اترك امره لي قال ع ا ل ج ذ ا ب ولو جئتم ع ي ه ا ر ض ك قال لم افعل ش ي ء ل ي بخبزه غير ان وجاده طالبان الحاكم ج ن زادي جلسوا وجاؤوا للصديق هما انهم جنت الامن اعتقلوه انهم جنوا له ج ا ل و ا اسموه قال العالي ج ا ء ا في د ن ه أ ن ا أ ؤ د ب ه الحاكم ب ا ل س ف ي ر أ خ ذ العالي عطاسيا وبرد بها هذا المجنون والمتهم بورا وبدانا حتى كسر يده كسر يده ثم بعد ذلك أ ط ل ق ص ر ا ح ه قال ا ل ش و ك ا ن كان ذلك العالم مسكنا والله قال ما على المسكين منكبين بالرغم من ان غير ج ل م ن ي ن لا يحتاج إ ل ى ب ر ب ه ص و ت فضلا إ ل ى كسر يده ولكن كسر يده ينفر قبضته وهكذا يفعل العلماء يريدون التبقاء على الجسد في س ر ي ا ت ه وهنا أ ذ ك ر كلام سفيان بن تيميه رحمه الله تعالى ومن ا ل ك ل السنه م ا ن النبويه ج س المباوية قال رحمه الله و ر ا د الناس يقول ابي ذكر ليس من العلماء ا ل س د ل أ ن ه م لم يعهدوا م ه ك ث ر ة ر و ا ي ة ولم ا ن ج ر ا ء ل أ م ر الفقه ولم تساووا من كثره أ م و ر المعاملات قال وما ظهر العلم العلم يخوض على الاصول وارتقى من كلياته وقد حسب الله اصول ا م ن م ل ه ودعم كليات الضيوف ع ذ ك ر ه و إ ن ه كان ت ي جزئيات الدين عالما غ ي ر أ ن ه لما ق ا م في جزئيه ا ل ج ي ن من جرى لذلك من فقهاء الصحابه ومحدثوهم إلا س و ا ل س ص ا ما ل عزيز كيف ت ق و لا ليس ل وهو يستطيع ل ى الناس تصده الدخشة و الا هو أليس ه ذ اليس ع أ ل لعالم من يقول لعائشه الانبياء لا يلفون ولا يلفون الرسول إ ذ احتاجوا ا الى ه ذ ا النصوص أ م ا خ ي و د ا ل ر د ة وتقويم ا ل د و ن ة و ص ي ا ن ة الشرع والوقوف وحيدا لا يقاتلون من سيدنا الهدى ا ل ل ه منع الزكاه حتى أ ل ب س ذلك على كثير من ا ل ص ح ا ب ة ف إ ذ ا بالصديق ي أ ت ي باللصوص يقول الله بحقها هذا هو العلم والعلم الصحيح هو علم الكليات والجنسيات وهذا هو الذي يحجب ويمنع صاحبه من الوقوع في ا ل ك ت ن ق فقط ل لكم عجيبة الإمام المنزم عجيبة رحمه الله اتى سمع ان الامام الشافعي في مصر و هو ا ل ذ ي ن مصر يذهب الامام الشافعي الشافعي الصغير هو الامام المزني مصر علم الشافعي حتى قالوا خيم الله المزني لفقه الشافعي قال لما سمعت للشافعي اتى مصر اتيته وانا اولى اثبت في التوحيد فجلست اليك وقلت عندي وفاوته التوحيد أ ر ي د ك أ ن تدليها قال فغضب غضبا حتى بدا ذلك علي ه وقال له يا هذا في اي دار أ ن ت ما هذه الداره قال نسل أ و ل ي س التي أ و ر ق فيها ج ر ع و ن قال بلى قال هل علم النبي أ ص ح ا ب ه أ ي ن وما ت أ ا ر ل وهل بعز الصحابه عن ذلك تجي ا ل لهم ان المدينه قال ماشي ش و ف في ا ل عنده وما ي خ م ا م ا ك و خرجوا ل ل ر ب ط ف ي ن ذا ت ع ي ا ق و ل لك ا ل آ ث ا ر والكلام الفارغين زلت زلت ج ا ل ف يقولوا عندة ف ي ه يموتوا ح ل ل زلت ج ف ي و ا ل م ح ل ل و ا ب غ ر ف ي ة هذا هو هذا اني الى السماء من فيها قال لا أ ص ف ي ه ا قال لا تصف مخلوقات الله و ا م د ب ه تريد ان تسائل عن الله قال كم توسمي اصوله ومنقاته و م ا ج ت ه ما هي قال لا ع ن ت قال يا هذا لا تعرف مخلوقات الله أ ت ر ي د ان تعرف الله ت ف ا ئ ل عن الله وتوسوس يا, يا هذا والهكم ما ا ع ر ف ه و إ ل ه ك م اله واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفرش التي تجري في البحر بما ينفع الناس و م ع ا ن ز الله من السماء من م ا م شاه هذه ا ل أ ر ض بعد موتها ومس فيها من كل دابه وتشرق الرياح والسحاب المسخر من السماء و ا ل أ ر ض ل ا ي ا ت لقوم يعقلون استدل الخالق و على نفسه بمخلوقاته يا هذا أ س أ ل ك عن الوجود قال ف س أ ل ن ي عن م س أ ل ة ف أ خ ط ا ت فيها فصرعها أ ر ب ع ه قالت لي أ ر ب ع ة ذي والذي والذي وذي ا ل عمل ليش له خيارات لما في المسابقات يجي السؤال لما يجاوب الدكتور سجان يقولوا ا و م ك يقولوا اسمك ا ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة ومعاها ه ح إ ج ا ب ة غلط أ ج ا ؤ أ ا اربعه اجابه جلست ي ج ي ه قال لا قال له أ م ر ت ح ت ا ج إ ل ي ه في اليوم خمس مرات لا تعرفه تريد أ ن تعرف وتبحث عما لم يسال ف ع ل سماعته من غيبيات قال فكان كلامه شفاء ثاني ما سأل. ورد في صحيح مسلم أ ن ه م أ ح ل م الناس عند فتنه والحليل هو الذي يتعامل مع الفتنه بتروج تقع الفتنه وتروج كن أ ن ت ت ق ي ل ا خ ل ي ل الكلام كن صاححبا قبل أ ن تصدر ح ط م ا متعجلا أ و قولا م ت ف ر ع ا فالفتن تحتاج إ ل ى رزق و إ ل ى أ ن ا ث ثم خامسا لزوم العمل الصالح ومن يتق الله يجعل له م خ رجا يحفظ الله ط ا ع ة يحفظك الله عز وجل في الفتن والوقوع فيه الزهد في الدنيا و ا ل ر غ ب ة في ا ل آ خ ر ة هذا من أ ك ب ر الدواء التي تقطع ا ل و ث ا و ق عن النصر والتعلق بالدنيا وتجعلك عند الفتن ح ك ي م ة وعندها موفقا و م ف د د ا سابعا ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف والنهي عن المنكر ب ا ل ض و ا ب ة ا ل ش ر ع ي ة فترك ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف والنهي عن المنكر خوف المفاتن ك ت ن ة و إ ط ل ا ق العنان ل ل أ م ر المعروف ا ل ن ه ي عن المنكر دون ضوابط فتنه وفشل المنكرات فتنه والصواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دون ضوابط الشرعيه ثامنا نجوم الجماعه ولا الجفوقه هذا يعصم من الكتب و أ ن ت ترى أ ن الناس اذا كانوا ج م ا ع ة و ا ح د ة لا ينحرف إ ل ا القليل أ م ا إ ذ ا اختلفوا و ت ف ا ر ع و ا مجرد أ ن يخوضوا في ا ح ا م الكتب ولذلك ن ز و م ا ل ج م ا ع ة ونعني ب ا ل ج م ا ع ة أ م ر ا ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل هذا مجمل فهمه لكن ا ل ج م ا ع ة في ا ل ج م ا ع ة كما قال ذلك الشاطئيون ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة ا ل ع ق ي د ة والمنهج أ ن ت ك و ن على ا ل م ن ه ج ا ل ع ق ي د و ه ذ ا ي ع ل ن ل ي ق و ن ا المنزل يقولون ا المنزل يقولون ان ا ل م ن ل يقولون ان ا ل م ا ز ل يقولون ا المنزل ي ل و ن ل م ي ن و ث و ان ه م ا ل أ ع ظ م أ ي ض ا ل و أ ن ك ك ن ت م ع ه م ف ي ق ت ل و ن ان المنزل يقولون ان المنزل ي ن ان المنزل يقولون ان ا ل م ن ل ا ل م ن ل ي ن ا ل م ي ن ان ا ل م ي ق ل و ن ا م ا ل م و ل و ان ق ل ل م ر ع ق ا ئ ل م ل ل و ن ان ل م ن ز ل و ك ان ا ل م ي ق و ا م م ن ي و ل و ن ا ا ل م ن ز ل يقولون ان ان م ع ه وخرج علي ن ج و ل ك ل ج م ا ع ة المسلمين عصمه ومخرج من الفتن ثم تافعا الرجوع الى العلماء بعدما ا ن ت ا ل ن ق ط الاولى العلم بالشرع والثقه في الدين و ر ن ا ه العلم ت و ج ع فيه ما ع ن م العلم ترجع الى العلماء ا ل م و ف و ق ب ه في اجتهاده القضايا الى العلماء ا ل م ش ت ه د ي ن من اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة المعروفون ب س ل ا م ة ا ل ع ق ي د ة الملصوفون ب ص ح ة المنهج ثم أ خ ي ر ا اعتزال الفتن و أ ه ل ه ا قال شيخ ا ل إ س ل ا م ما دخل فيها أ ح د فحمد ع ا ق ب ة دخولها اولم يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحفير عوزا ع و د ا ف ا ل ح ص ي ر مرتب عود وراعود وكذلك تفتيشا تاتي ا ل م ت س ا ب ع ة أ و عودا عودا ف أ ي م ا قلب أ ش ر د ه ا نكت ت ف ي ج نكته سوداء و أ ي م ا قلب أ ن ك ر ه ا نكت ت ف ي ج نكته ض ي ض ا ء حتى تصير القلوب إ ل ى قلبين قلب أ س و د مغداد ك ا ل ف و ز مدخيه أ س و د كمغلوط لا تستطيع ان ل تتعامل مع هذا الخبز ا ل الأسو... أ س و د ا ل م ل ت خ بالسواد المقلوب إ ل ا أ ن ت ت ش خ يداك وقلب أ ب ي ض كالصفاء لا تضره ف ت ن ة ما دام في السماوات و ا ل أ ر ض وذلك بموافقه الشرع دوما و ا ص ا ب ة الكليات والتركيز على العقول م م ه واعتزال ك ل ف ن والعلماء يتحدثون أ ن الاصل في المجتمعات ا ل م خ ا ل ط ة ولكن إ ذ ا قامت ش ك م ة اعتزال الناس يعني اعتزال أ ف ع ا ل ه م ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال والحديث في ا ل س ل س ل ة خالصوهم ب أ ج س ا د ك م و ز ا ي ل و ه م ب أ ع م ا ل ك م والمزايله المصافله لعذبنا و تزيلوا الذين ش ر و لان لو سكر الذين امنوا من الذين كفروا ل ع ز ل ة الفتن سلامت النساء خطا ممكن تتنسى جميع اعتزال الفتن وقد أ ن ف ق مؤدي الدنيا بسالته ا ل ق ب م ة التي سماها رحمه الله تعالى ا ل ع ز ل ة و ا ل ا ن ت ر ا ع ا ل ع ز ل ة و ا ل ا ن ت ر ا ع ق ا ي س حيث ان يوم م ش ك ل و ا ل إ غ ل ا ض في الناس تخليد ادله من الناس وهو أ د ل إ ل ى طريق الصدق و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل ز و د في م ع ر ف ة الناس ان ي ع ر ف و ه والانس بالله وقله الرياء والتزين المخلوقين و ت ر ف الحصول والجدال والمراه وتذكر ر ة القلب والرحمة النعم والنشاط في الدعاء بحزن من القلب و ا ل إ ن ص ا ف للناس والاقرار بالحق و إ ذ ل ا ل النفس ب ا ل ص و ا د ح كل هذه الصفات عند اعتزال الفتن والانفراد عنها ولما اتى و ن ب ي سعد بن ابي و ق ا ف رضي الله عنه لسعد وقال له اخرج مع الناس قال اتريدني اتريد ا ان اكون في الفتن ر أ س ا لا والله لا يكون ابدا بل والله ما يكون ف ا ع ت ز ل ا ل ف ت ن وقد ثوب شيخ لسان تيميه الفكنة التي وقعت بين ومعاوية قال ولقد ق ع ع بين ي والمعاوية م ا ل ل و ق أ ن ك ر أ ه ل ا ل س ن ة على القائلين أ م ا عليم انت ام م ع ا و ي ة واعتبروا ذلك من ف ت ن ة الناس في د ي ن ه م ف إ ن علي على أ ص و ل ص ح ي ح ة و م ع ا و ي ة على أ ص و ل ص ح ي ح ة فلو قالوا مع ا ل أ ص و ل أ ن ت لكان أ و ف ق ولو قال أ ن ا مع ا ل أ ص و ل ل ي ر ج م ه ذلك أ ن ي ك و ل مع علي و أ ن يكون مع م ع ا و ي ة يقول شيخ ا ل إ س ل ا م و الحق المطلق ف الكامل لم يكن مع علي لانه أ ن ل قال ع ن علي تقاتلها أ و ل طائفتين بالحق و أ ق ر ر طائفتين بالحق و ما ا ئ ف ت ي ن بالحق و ما ا ئ ف ت ي ن و ا ل ح ق بينهما من كبد و علي رضي الله عنه و الحق أ ق ر ب أ م ا الذي ن اعتزل الفتن سن سلمت قلتلته م و أ ي د ي ه م وقلوبهم قال وفي ذلك ا ن ت ل ا ح النبي للحسن فلو كان قتال علي رضي الله عنه من م ع ا و ي ة واجدا او م س ت ح ب ا لما ا ن ت د ح الحسن على ت ر ك واجب او م س ت ح ب فدل على انه لم يكن م ن د و ح ا وعمار ت ق ط ل ه ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة ليس ب غ ل الاعتقاد انما بغي العمل مع س ل و ث اصل الايمان والطائفتان من المؤمنين ي ق ت ت ل و ا فقال فاصبحوا باللوم ثم قال فقاتلوا التي تبغي قال ولذلك كان علي إ ل ى الحق أ ق ر ب و أ م ا الذين اعتزلوا الفتنه كانوا مع الحق الكامل بالرغم من أ ن علي إ م ا م ومبايع و م ن ه د ه صحيح وقوي وفي الفضل والشر اطل من معاويه وكان معاويه رضي الله عنه يقرب ذلك ولكن ا ن ت ح ا ن الناس ب ق و ل ه م مع علي أ ن ت أ م مع م ع ا و ي ة فديو عني اصول الدين و ل م ن ه و ق ا ل لك أ ن ا مع الاعتقاد ا ل س ل ي ب ومع منهج على السنه و ا ل ج م ا ع ة ماذا تقول له اتبدعه ام ت ف ت ق ه وفي ذلك يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ومن ا ل أ د ل ة على ذلك حدث منها الاسئله ا ل أ د ة على ذلك أ ن محمد م ن ا س ل م رضي الله عنه راه ع النبي عليه ا ل ا ه ا ل س ل ا م يمضي قال صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم لا تضره فتنه فلما وقع الحفال بين الصحابه بين علي رضي الله عنه وبين معاويه كان موقف محمد بن مسلم من المعتزلين فدل على انه الحق المطلق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنه فدل على انه لما لم يخض دل على ان الفتنه لم تضره أ و ل أ ب ي موسى الاشعري أ و ل أ ب ي سعيد الخدري او لسعد بن ابي و ق ا ف أ و سعيد بن يزول بن خطابه الذي وسعد م ن ا ل م ر س ل ي ن ومحمد بن م س ل م و س ل م س بن ا ل أ ك و ع والذين اعتزلوا الفتن ما قالوا لهم وجهوا مواقفكم لا نريد مواقف ر م ا د ي ة ولا مواقف غ د ا ر ي ة ما ق ا ل لهم ذلك ي ا ا خ و ة هذه عشر مخالج الفتن أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفق و أ ن يبارك و أ ن يعين و وأي أ ن يسدد و أ ن يجعلها لنا ولكم يوم ا ل ق ي ا م ة ج ك ر ا و إ ن شاء الله أ ح ا و ل هذه ا ل م ح ا ض ر ة أ ن أ ن ش ر ه ا في ر س ا ل ة أ و كتيب أ ف ض ل الله عز وجل ان تعم بها ا ل ف ا ئ د ة وان ن ص م تعالى أن يبارك وبارك ََ الله فيكم والسلام َ عليكم َُ و ر َ ح ْ م َ ة ُ الله َِّ وبركاته َََُُ